بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد انتهينا فيما سبق من المقدمة المتعلقه بعلم اصول الفقه الجملة مما يذكر في تلك المقدمات فيما يسمى بالمبادئ العشرة التي يعتني بها اهل العلم في اول تدريسهم للعلوم سواء كانت علوم شرعية مقاصد وكانت علوم الاله تركنا ما يتعلق ب حد وصول الفقه موضوعه لان الناظم سيوط رحمه الله تعالى سيذكره نصا وليد يكون البحث هناك لان ثم خلافا فيما هو موضوع او حقيقه حد وصول الفقه وكنا وعدنا ان نتكلم عما يتعلق به ما يكون به الشخص وصوليا يعني ما هو البرنامج الذي يستطيع طالب العلم ان يسلكه من اجل ان يتحقق بهذا العلم ولكننا سنرجئه إلى خارج الدرس ان سيكون معنا ان شاء الله تعالى برنامج جديد عنوان المجالس العلميه هذا العنوان سيدخل تحته كل مساله يمكن افرازه عن الدروس الشروحات التي تمر معنا ثم بعض المسائل تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحقيق تحتاج الى زياده ادله وبسط وذكر بعض المراجع واحضار بعض الكتب وقراءه منها تحتاج الى للتعمق فيها وهذه ذكرها في وطون الشروحات التي يكون في الكتب هذا فيه شيء من الطول اولا سيحوجني إلى الاختصار ناخذ مساله في درس واحد أو درسين قد تكون المساله محتملة لما هو أكثر من من ذلك هذا اولا ثانيا لو ابرزت قد تكون الفائدة اعم مما لو جعلت في وطون الشروحات ومثل هذا العنوان كيف تكون وصولية كل يحتاج اليه وقد لا يكون اهلا لدراسه كوكب الساطع هنئذ تعميم الفائدة تكون المسائل يعني يجعل لها دروس خاصة نتناول فيها ما يتعلق بها من جهه التاصيل والتفريع وهذه مساله مثل العذر بالجهل هذه ستأتي معنا في كتاب التوحيد لكن سنفردها بدروس خاصة لانها تحتاج الى يعني ذكر ادله ورد على المخالف ونحو ذلك فإذا جعلناها في كتاب التوحيد سنختصر في درس او درسين وهذا هضم لها ومثل مساله ترك الصلاه وحكمه واختصرناها في شرح الزاد وبقت اشكالات عندها كثير من طلاب العلم هذه تحتاج إلى الى على كل ثم مسائل سناتي عليها في هذه المجالس ان شاء الله بعد شهر كثير نشرع فيها وعندنا في هذه الليله مقدمات تتعلق بالكتاب نفسه المشروح وهو كوكب الساطع اننا بقي ليله ان شاء الله غدا نشرع في النظم نفسه والكوكب الساطع كما هو معلوم للسيوطي رحمه الله تعالى والاصل الذي هو جمع الجوامع ل تاج الدين السبكي الالبين وحينئذ نحتاج الى بحث فيما يتعلق بمقدمتين بجمع الجوامع وصاحبه ومقدمتين تتعلق بكوكب الساطع وصاحبه يعني صوتي رحمه الله تعالى المقدمه الاولى تتعلق بالجامع وجمع الجوامع كما ذكرنا كتاب نفيس في بابه نفيس في في بابه لا يعاده الا من حرم التحقيق في فن اصول الفقه وشن حملة على هذا الكتاب لاختصاره وشده اختصاره و من أهل الكلام أو اشتمل على مسائل كلاميه أو لكونه اشعريا نقول هذا كله لا لا يفدي وانما ينظر في الكتاب من حيث هو كتاب دون نظر في مؤلفه لانه لم يؤلفه ليبين رايه هو فحسم كان يختار بعض المسائل وقل كذا والأصح ولكن اراد به التاليف في العلم نفسه ولذلك جمعه من زهاءيه المصنف كما كما سياتئ اذا جمع الجوامع لتاد الدين السبكي فمن هو تاد الدين السبكي نقل هو ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي سبكي هكذا ب يا النسبة نسبة إلى سبك الاحد سبك بضم السين واسكان الباء علم مرتجل لاسم قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر يعني هو مصري الاصل ولد في القاهرة سنة 27 700 على المشهور على المشهور وقيل سنة 8 و20 وقيل 90 و20 هو المشهور وثاني ما لا الهي الذهبي والحافظ ابن حجر وثالث ذكره السيوطي في حسن المحاضره نشأ في اسره عريقه معروفه بالعلم والفضل فابوه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي توفي سنه 56 700 من كبار ائمه الشافعيه في عصره فهو فقيه اصولي مشهور صاحب تصانيف كثيرة جدا من أهمها المشهور عند الاصوليين الفهاج في شرح المنهاج منهاج البيضاوي الذي سبق معنا شرحه تقي الدين السبكي او اصول نحرير في فنه ولكنه لم يتمه وأكمله من بعده ولده تاج الدين صاحب جامع جوامع وله شرح على المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أهم شروحاته وانفعها عند الشافعيه وقد كان لابن تاج الدين شديد الاعتداد بأراء والده تقي الدين ولذلك ياتي معنا انه يعبر عنه بالإمام لقال في جمع الجوامع وقال الإمام اراد به والده حتى كان يعده من مجتهدي المذهب الشافعي ويضعه في مصاف الرافعي ورافعي النووي وجده زين الدين عبد الكافي بن علي توفي سنه 35 700 من فقهاء الشفعية كذلك ترجم له هو بنفسه في طبقات الشافعيه الكبرى وأخوه بهاء الدين أحمد بن علي السبكي توفي سنه 73 700 اشتغل بالتدريس والقضاء والافتاء في القاهرة ودمشق وهو صاحب كتاب عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح البلاغة كتاب مطبوع مفردا كذلك مطبوع في ضمن شروح التلخيص وهو جرى فيه على طريقه أخيه بجمع الجوامع بجمعه من الزهائي 50 مصنف 50 مصنفا في علم البلاغه ليست باليسيره فلخصها في هذا الكتاب الذي عنون له بعروس الأفراح وحقق فيه وابدا واعاد انظر عائله من أولها إلى اخرها من الجد والابي والاخوه وهم ابناء علم ظهر نبوغ تاج الدين السبكي في العلم مبكرا وهذا ظاهر جلي في كثرة ما صنف والف من الفنون المختلفة مع صغر سنه وقصر عمره توفي في الاربعينات عمره 44 سنه يعني لا زال صغيرا في السن كما هو معتاد قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى امعن في طلب الحديث يعني يعتبر ممن شارك في علم الحديث امعن وهذه شهاده من أمير المؤمنين في الحديث في زمانه والحافظ من حجر رحمه الله تعالى امعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمه الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهره وهو شاب وهو شاب يعني لازم هذه العلوم كلها على عادتهم كما نذكر مرارا وتعبنا وتعبتم من السماع منه أن السابق قالوا يا جماعه بهذه الصوره انظر امامنا في علم الحديث وكتب وكتب ولازم الفقه والأصول والعرب هذه علوم الشريعه وهذه جادة أهل العلم وانت ترى وتسمع وحيثما قرات في ترجمه من تراجم أهل العلم تجد هذا النهج السديد وانهم على الجاده التي اتفقوا عليها ولم يشذ عنهم أحد ممن يعتد بقوله ممن يعتد بقوله هؤلاء كلهم جمعوا هذه العلوم بالمهره وهو شاب بمعنى انه قد تمكن من العلوم وصار مفتيا ومدرسا وقاضيا وهو دون العشرين وقال ابن العماد طلب بنفسه ودأب وهذه ميزه أخرى أن يجمع بين جمع بين العلوم وملازمه الشيوخ وتحصيل بالنفس تحصيله بالنفس يعني أن يقرا هو بنفسه وان يجرد ويختصر ويلخص ويبحث المسائل ويحقق ويؤلف ويجمع الاجزاء ويعرض على اهل العلم وهذا يقال فيه انه, <تصفيق> إنه حصل بنفسه يعني قرأ العلم بنفسه أولا يفتح له الشيوخ الكتب بمعنى أنه مفاتيح للعلم ثم بعد ذلك اذا صار له نوع فهم هنا اذا بنفسه وحصل محصنا وهذه جاده أهل العلم القدماء لا يكتفون بما يشرح لهم إنما يجمعون بين بين الامرين مذهب السبكي العقدي كان اشعريا في الأصول على مذهب الحسن قبل رجوعه وكان شافعيا في الفروع متصوفا على طريقه الجنيد في السلوك <تصفيق> جمع بين هذه الامور الثلاثه شاريه المعتقد شافعي الفروع ولا إشكال في كونه شافعي الفروع وانما اشكاله في العصر وفي السلوك متصوف على طريقه الجنيد في السلوك فقد قال في جمع الجوامع ونرى أن ابي الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم وأن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوى وكل الأمرين باطل كما ساتئ به موضعيه على كل ممن هذا أو جرى على هذه الشاكلة نستفيد من بعض كتبه التي خلصت من دعوه للاشعريه ونحو ذلك وما عداه يطواه ولا يذكر له مؤلفات في سائل الفنون والذي يعنينا هنا هو المؤلفات في أصول الفقه وله تكمله الابهاج في شرح المنهاج قد بداه والده تقي الدين كما مر واصل فيه الى مبحث المقدمات مقدمه الواجب ثم تمه اهتاج الدين السبكي كذلك رفع الحاجب على المختصر ابن الحاجب شرح نفيس غايه جمع الجوامع في أصول الفقه وهو المتن الذي نظمه الصيوطي في الكوكب الساطع منع الموانع عن جمع الجوامع وهو ان شئت قل اول شرح للمشكل في جمع الجوامع لانه كما سياتي لما هي اعتراضات فاجاب عنها وله كذلك التعليقه في أصول الفقه هذه كلها في فن واحد وله مؤلفات في العربيه والمؤلفات في السلوخ والمؤلفات في الحديث نجدها في من ترجم له على جهه التوسع توفي ليلة الثلاثاء من شهر ذي سنة سنه 171 700 عن 44 عاما بدمشق وتراهنا هذا العمر يسير يعتبر بجانب هذه العلوم التي حصلها وبجانب هذه المؤلفات التي كتبها هذا يدل على بركه في علم وحسن منهج وصل إلى ما وصل اليه قدم الثانية في التعريب متن جمع الجوامع اولا اسم الكتاب ونسبته إلى المصنف لا شك في ان اسم هذا المتن الاصولي لابن السبكي هو جمع الجوامع وهذا يكاد يكون محل اجماع اذ هو صرح في المتن وصرح في سائر كتبه بانه كتب جمع الجوامع وكل من شرح جمع الجوامع سماه بهذا بهذا الاسم وصرح ابن السبكي نفسه نفسه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب حيث قال ونضرع اليك في منع الموانع عن اكمالي جمع الجوامع وقال في خاتمته وقد تم جمع الجوامع علما تم جمع الجوامع اذا هذا تسمية منه رحم الله تعالى فلا يعدل عنه وهذا الاسم هو المنصوص عليه في شروحه وحواشيه ومختصراته وكذلك نظمهم أهمية الكتاب جمع الجوامع متن في أصول الفقه وصفه صاحبه بانه الاتي من فني الأصول بالقواعد القواطع فني فنه لانه اراد به اصول الفقه وأصول الدين الذي هو علم الكلام كما مر معنا وذكر بعض المسائل او مسائل تتعلق بعلم أصول الدين وهذه كما ذكرنا على مرتبتين منها يعني من المسائل المتعلقه باصول الدين ما هو مشترك بين الفنيين وهذا الاعتراض ما أنه مشترك بين الفنين فلا اعتراض وهذه انما يكون الاعتراض من جهه الاختيار كونه يرجح مواقف الاشاعره حينئذ نرجح مواقف اهل السنه من هذه الحيثيه بحث وثم مرحله مرتبه ثانية وهي ادخال بعض المسائل المتعلقه بعلم الكلام او الدين وليس لها مدخليه في بهذا الفن وهذه ليست بي الكثيرة والنوع الاول هو الاكثر هو الغالب والنوع الثاني قليل فحينئذ يجب النظر في مثل هذه المسائل بنظرة عادله لا يكبر حجم المسائل التي ذكرت من علم الكلام في فن اصول الفقه بحيث يصل الحد إلى التزهيد في هذا الفن لكونه مشتمل على مسائل كلاميه قلنا نعم لا شك انه مشتمل على مسائل كلاميه وان الاختيار فيه على مذهب الاشاعره ان اختيار باطل نرد هذا نرد هذا ولا شك لكن يبقى الأمر الآخر وهو أن مسائلك عديدة هي مشتركة بين الفنين والغلط جاء ليس من ذكر هذه المساله في في هذا الفن وانما من جهه الاختيار من جهه الاختيار كالكلام النفسي الامر والنهي والعام والخاص مباحث لفظيه هم فرقوا بين اللفظ والمعنى الذين نقول لا فرق بينهما بل هو عين جئنا به على اصلها ورجحنا ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه اهميه الكتاب كما ذكرنا انه جمع بين الأمرين اصلي البالغ من الاحاطه بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئه مصنف هذا اهم ما, ما فيه أنه لخص لك وهو كما مر معنا انه له يد في التأليف في هذا الفن بل بلغ الغايه في تحقيق فن اصول الفقه حينئذ عندما يأتي عالم نحرير في هذا الفن ويختصر ويلخص لك 100 مصنف في الفن هنا اذا يكون له مزيه كبرى من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبده ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وانحصر في مقدمات وسبعه كتب اذا هذا أهم ما يبين مزية هذا الكتاب على على غيره فالكتاب احاط بمباحث الاصلين وصول الفقه وصول الدين كما نصه على ذلك مع التنبيه إلى أن هذا الكتاب قد ماز عن غيره بكثرة المراجعه وتكرار العرض على المصنفات الأصولية ذوات العدد مع استفادته من المآخذ التي اوردت على ما سبقه من من المتون لانه شرح أهم متنين في عصره وهما مختصر ابن الحاجب والبيضاوي اتم ثاني البيضاوي ما اكمل ما بدا به ابوه واشرح مختصر ابن الحاج حينئذ كل ما اعترض على هذين الكتابين من الاعتراضات واورد عليهما من الارادات حاول وجاهد هو في جمع الجوامع أن يتجنب هذا النوع الهيئذ يكون مزيدا تحقيق في هذا الكتاب مع استفادته من المآخذ التي اوردت على ما سبقه من المتون من منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاج والتاج السبكي على درايه تامه بهما وذكر لمضامينهما وما اورد على بعض عباراتهما فقد خبرهما وشرحهما شرحين مطولين هما من أحسن ما شرح به هذان المتنان وهذا يدل على رسوخ في قدم اصول الفقه فكما ذكرنا انه اكمل شرح ابي تقي الدين ابن علي بن عبد الكافي السبكي على منهاج الأصول البيضاوي حيث وصل إلى مقدمة الوالي في شرحه المعروف بالابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم الأصول البيضاوي كما شرح مختصر ابن الحاجب شرحا مطولا في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مطبوع الآن اذا استفاد مما في الكتابين من مزايا وترك ما اورد عليهما مما اخذ وارادات في متنه جمع الجوامع ثم نبه السبكي على منهجه في الكتاب على انه اورد الكتاب على اقسام وكذلك له موضوعاته الرئيسية والكتاب شامل في موضوعاته فإنه يشمل علم اصول الفقه وعلم اصول الدين وآداب السلوك الذي سمى به والكتاب كذلك شامل لمسائل اصول الفقه جميعها كما قال بعض معاصرين لم يند عنه مسألة ولا شد عنه مبحث يعني لم يترك مساله في فن أصول الفقه لو قد ذكرها في هذا المجموعه طريقه عرض المسائل في جمع الجوامع تعتمد طريقه السبكي الله تعالى على اختصار دقيق جدا في اللغوه يعني هو مختصر اشبه ما يكون به لا نقول الغاز كما يدعي من يريد التنفير عن هذا الكتاب وانما هو واضح لو قراه من عنده توسط في الفن لفهم منه كثير من من العبارات لكنه بالغ في في الاختصار واكتفى بالإشارة عن التصريح بعباره يكون فيها شيء من الطول ولا شك ان المتون العلميه التي تكتب لتحفظ من أهم مزاياها الاختصار غير المخل بالمعنى اختصار غير المخل بالمعنى وهذا قدر مشترك بين المتون العلمية كلها لو نظرت في ابتداء من الورقات والاجروميه وكذلك الألفية كل المتون التي تحفظ عند اهل العلم انما تذكر رؤوس المسائل والعاصر فيها الا يذكر أصحابها يعني قايدوها والا تذكر أدلة يعني الدلائل التي تعتمد عليها تلك المساله هذا العاصر فيها وكذلك الا يذكر مثال لها وانما هذا من صنيع الشراح هذا العاصر في المتون العلميه لأنها تخدم او اولفت لشيئين اولا جمع الفن باقصر عباره ثانيا تمكين الطلاب من حفظها تمكين الطلاب من من حفظها حين حفظ رؤوس المسائل شرحها وتصويرها وأدلتها واعتراضاتها إنما يكون في ماذا في الشروح والحواشي هذا العصر ولذلك طريقه اهل العلم انها لا تحفظ الشروح وانما تحفظ المتون المتون تحفظ وتفهم وشروح تفهم وان كان شيء يحتاج او يستدعي للحفظ حفظ لان الشرحه يكون أكبر من من المتن اذا اهم مزايا المتون العلمية التي تكتب من اجل أن تحفظ هي الاختصار غير المخلل به بالمعنى وهذا هو الغالب في المتون الغالب في المتون انها مختصره وانها غير مخله بالمعنى هناك من يصور بأن أكثر هذه المختصرات قد أخلت بالعلم وعقدت الافهام وضيعت الأوقات هذا فشل في حفظ المتون ثم حارب بعد ذلك هذه المتون إلا طريقه اهل العلم باتفاق لا خلاف بينهم أن التعصيل انما يكون انطلاقا من من المتون نفسها واكثر المتون المشهوره عند اهل العلم والمخدومه بالشروحات والحواشي إنما هي مختصرة وان كانت غايه الاختصار او بلغت غايه الاختصار الا انها في الجملة غير مخلة بالمعنى وان وقع في ثناياها ما يخل بالمعنى هذا امر يوافق انه بشر رجل نما هو بشر فكتب كتابا اجاد في مجمله وسقط فيه في بعضه هل ينتقد بهذا قل لا نما الذي لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب الله عز وجل ولا يوجد كتاب لبشر ما إلا وفيه ما فيه قل أم امكث لكن الحق والحسن والاختصار والوفاء بالمعنى هو الغالب في متون أهل العلم جاده واملق القليل هذا لا يستدرك به على الكثير وثم محاربه لهذه المتون قلناها اولى أنما فشلوا في حفظها وفي فهمها وفي محافظه عليها ثم بعد ذلك حاربوها اذا الاختصار غير المخلل بالمعنى ليسهل حفظها إلا في مواضع يسيره خالف المصنف فيها منهجه في الاختصار فحينئذ قد اورد بعض الأمثلة لنكته أو او لطيفه سيذكر بعضا من ذلك الصوت رحمه الله تعالى في نظمه اهتم تاج السبك في اوائل المباحث بذكر مصطلحات المبحث باختصار مع تجنب من تقد على التعريفات الأخرى للمصطلح المشروع وانتبه كل ما يقال في جمع الجوامع من المزايا بعينها موجوده في الكوكب الساطع الكوكب الساطع الصوت رحمه الله تعالى أجادة في نظم جمع الجوامع نظما حرفيا فكل ميزه موجوده لي او محفوظه لجمع الجوامع فهي بعينها تذكرني الكوكب الساطع اذا اهتم السبك في اوائل المباحث بذكر مصطلحات البحث أو المبحث باختصار مع تجنب ما تقد على سابقه كذلك ذكر الخلاف في المسائل التي هي مسائل خلافية فتتعدد الصور الاشاره إلى الخلاف فاحيانا نصرح بالخلاف ثم يختار ارجحها بعبارات مثل ماذا أصحها أو المختار أو الراجح أو نحو ذلك والصوت كذلك جرى على على هذا النمط وقد ينبه التاجر السبك الى الخلاف في بعض المسائل تلميحا او ما يسمى بدلاله الالتزام مثلا يكون ثلاثه اقوال ثالثها كذا يعني ثم قول اول مطوي وثم قول اخر ثاني وهم مطوي حينئذ إذا اختار التفصيل فالقولان متقابلان قولان متقابلان هذا كذلك جرى عليه السيوطي في كوكب الساطع حينئذ ما كان اصلا في الأول تبعه رحمه الله تعالى في الثاني اذا قد ينبه على بعض المسائل الخلافيه باشاره أو ما يسمى بدلاله التزام لانه يلزم من الثالث أن يكون ثم اول وثاني وهذه طريقه لا بأس بها لانه قد يقال بان هذا فيه شيء من التعقيد قل له ليس فيه شيء من التعقيد البتة لماذا لأن هذا العلم كما ذكرنا فيما سبق انما يخاطب به من أراد أن يكون من أهل العلم وهذا يشترط فيه أن يكون ذكيا لا غبي والذكي هو الذي يلج هذه المتون هي لم تؤلف للعوام العامي لا يقرا الجمع الجوامع ولا يقرا الورقات فاذا اختصرت بعض المختصرات فيها من حيث الاشاره لا يقال كيف ورد مثل هذه العبارات نقول لا يقراه العام وليست هذه العلوم للعوام علوم الاله كلها ليست للعوام وانما هي لطلاب العلم وانما هي لطلاب العلم ثم كل طالب علم يأخذ حظه ونصيبه مما فتح الله عليه به مما يوافق همته فالذي تكون عنده همة لدرك ورقات ولا يستطيع ان يتجاوزها وقف حيث وقف والذي يستطيع ان يتجاوز الى ما فوقها من المتوسط عنيد ووقف عندها وقف ما وقف هذا المكتوب له المقدر عليه وإن استطاع ان يتجاوز الى ما هو اعلى هذه ارزاق كما الناس تفاوتوا في الأرزاق المالية البدنية ونحو ذلك هذا العلم رزق هذا يعطاه على جهه الكمال وهذا يعطاه على جهه النقص وهذا قد لا ينال منهم حظا وهذا قد لا يبذل شيئا وهذا قد يبذل ولا ينال الى اخره انما هي أرزاق كما ذكرنا مرارا لم يصرح التاج السبكي بنسبة الاقوال لاصحابها تجنبا للايطاله لأنه لا يناسب طبيعه تصنيف المتون وقال الغزالي قال فلان له وان كان قد يذكر لبعض الاحايين كل فائدة أو لنكته لفائده أو لنكته ولذلك علل له ولما اورد عليه انه سما بعض الاسماء في جمع الجوامع قال رحم الله تعالى وربما على قله ربما رب للتقليل وربما أفصحنا بذكر ارباب الاقوان يعني أصحاب الاقوان اذا العصر أنه لا يفصح بذكر صاحبي وهذا كذلك مسلك حتى في الطلب بمعنى ان العصر بمطالب العلم ان يعتني بالقول دون قائله نحن الآن في مسائل يقع فيها النزاع يقع فيها النزاع ويقابل للخلاف يعني اصول الفقه ونحوي فعينئذ ان العصر ان نظره إلى إلى القول دون قائله حينئذ لا داعي لان يحفظ اصحاب الأقوى وانما أن يعلم في المساله فيها ثلاثه اقوال قول بكذا ودليله قول ثاني كذا ودليله قول ثالث كذا ودليله واما قول هذا قاله فلان قال فلان هذا فائده فيه قليلا فائده فيه قليله إلا أن يعرف ان هذا القول أو هذا الخلاف موجود في السابق املا من أجل مساله اصوليه انه لا يجوز احداث قول ثالث من هذه الحيثيه فقط هل قيل بهذا القول في الصدر الاول املا قطع النظر عن قائله هل قاله ابن عباس قال ابو عمر قاله ابو بكر أي كان المراد انه فالقيل في ذلك الزمن املا هذا الذي يعتنى به ولذلك لا ينبغي ان يشغل طالب العلم نفسه بتتبع بعض الروايات انا بحنيفه أو روايه عن مالك لانها تأخذ من العمر نحن الان في زمن يختلف عن ما سبق قد يكون فيما سبق هذه الأمور من مكملات عندهم أو من مستحسنات تحقيق القول هل قال به مالك او لا وهذا كما ذكرت في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف يعني الادله محتمله والقول قد قيل به لكن هل قال به ابو حنيفه او مالك او لا قد البحث مثل هذه المسائل في هذا الزمن وتحقيق القول فيها ارى انه مما يشغل طالب العلم عن المقاصد والعصر فيه ان تجمع من كل فن احسنه واصوله وتنتقل للفن الاخر وأما أن تبقى في الفن لتحقق أرباب الأقوال فهذا فيه شيء من طرف اذا وربما افصحنا بذكر الأقوال فحاسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملل انظر حاسبه الغبي يعني سما او وصف بعض من ينظر في جمع الجوامع بانه غبي ولذلك لا انتقد عندما اقول بعض الاغبياء قد يظن كذا وكذا الى اخره لانه ليس كل طالب علم يكون قد اوتي من الذكاء ما يستطيع به أن يسدرك أو ان ينتقد او ان يرد أو ان يعترض بل قد يكون اعتراضه دليلا على غبائه لأن بعض المسائل يعني لوضوحها لا تحتمل اعتراض فياتي ويعترض وقد يؤلف وحينئذ نقول هذا يدل على ان عنده خللا في في الفهم ولذلك قال فحاسبه الغبي اذا قد ينظر في جمع الجوامع من لا يكون ذكيا بل يوصى بكونه غبيا كما قال هنا حسبه الغبي تطويلا يؤدي الى الملل وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العواله يعني تتحرك فربما لم يكن القول مشهورا عما ذكرناه يعني يذكر القول من أجل ماذا أن من من القائلين بهذا القول الغزال وليس مشهورا الغزالي بهذا القول فيذكره لهذه الفائده او كان قد عزي إليه على الوهم سواه يعني الحق به قول ليس هو قائده وإنما هذا القول الذي ذكرته هو الذي ينسب إليه لم يكن السبقيه تعرض في متنه للدلائل الا نادره يعني الادله للمسائل ليحقق الغايه من متنه التي هي الاختصار وسهوله حفظ كتاب جمع الجوامع بلغ به صاحبه الغايه في الاختصار حتى انه قطع في اخر كتابه انه يتعذر اختصاره عما هو عليه ولذلك قال رحمه الله خاتما إن جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر يعني يتعذر اختصاره لماذا لانه يذكر المسألة ويعدد الأقوال اذا ستحذف بعض الاقوال إذا اختصرته ستحذف بعض الاقوال لانه لم يذكر اصحاب الأقوال ولم يذكر الدليل على القول إذا ماذا بقي إنما هو تعداد لمسائعه او لتعريفات او لبعض الاستثناءات التي يمكن إخراجها من اصل المساله أو من فرعها حينئذ اذا راد ان يختصر فلا من الحذف لا من من الحذف واذا حذف حينئذ لم يكن وعي الفن يكون شيئا آخرا إن جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر وراوا النقصان منه متعسر اللهم إلا ان ياتي رجل مبذر مبتل وما أكثرهم في هذا الزمان جهود العلماء في خدمة جمع الجوامع تنوعت عنايه العلماء بعد التاج السبكي في خدمة الكتاب ما بين الشرح والتحشية والاختصار اختصره زكريا الانصاري وكذلك وضع التقارير والنظم ونحن لن نذكر كل ما يذكره المحققون لشروحات جمع الجوامع لان منها كثيرا ما هو مخطوطات وإذا كان مخطوطات فهو في علم الغيب حينئذ لا يعتني به طالب العلم طالب العلم في مثل هذا المتن إنما يسلك به مسلك اهل العلم بمعنى انه وسيله الى تحقيق الغايه من هذا العلم فهو وسيله اذا لا يقف مع شروحاته فحسب وإنما يختار لهذا المتن الذي يجعله عصرا في التفقه في هذا الفن يختار ابرز الشروح 2 3 4 5 ثم ينظر في هذه الشروح أو الحواشي او التقارير ثم ينتقل بعدها الى ما هو اوسع من من هذا الكتاب لماذا لأن العصر في هذا الكتاب كما ذكرنا أنه مختصر وإذا كان كذلك فثم كتب هي امهات في الفن أو أمات في بالفني يحسن الرجوع اليها مباشرة ولذلك علم اصول الفقه إنما ينظر فيه من جهه الاختصار من أجل درك حفظ المسائل يعني تحفظ المسائل جمع الجوامع أو الكوكب الساطع واما التوسع في ادراك ملكه أصول الفقه هذا في الغالب في أصول الفقه وفي غيره انما يكون بجرد المطولات يعني النظر في الموسعات او الشروحات التي هي كالبرهان والمصطفى والبحر المحيط ونحوها الجرد في هذه الكتب هو الذي ينمي ملكة الطالب في هذا الفن واما المختصرات فلا وإنما تفيد تحقيق المساله من حيث هي واما البعد والنظر البعيد فهذا فيه شيء من الاشكال في في تحصيله من من المتون فالمتون هي وسيلة فقط وليست غايه بذاتها اهم الشروح التي يامري ننظر فيها يعني سااذكر لا أذكر كل المطبوع انما أذكر المهمات أولا تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي توفي سنه 71700 وهذا الطالب لو وقف عنده كفاه في جمع الجوامع لو وقف مع تشنيف المسامع وادرك ما فيه لكفاه لانه اوسع شرح على جمع الجوامع وهو أول شرح على جمع الجوامع ثانيا الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لابن زرعه احمد بن عبد الرحيم العراقي توفي سنه 2680 وهذا العنايه به ليست بتلك لماذا لانه مختصر من تشنيف المسامع تشنيف المسامع هو الاصل واختصر منه زاد بعض الاشياء من الاختيارات وهذا يمكن الاستغناء عنه الغيث الهامع وكتاب مطبوع ثلاث مجلدات. ثالث البدر الطالع في شرح جمع الجوامع جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد محلي توفي سنه 64800 الرابع الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن اسماعيل القراني القاهري الرومي توفي سنه 93800 خامسا الثمار اليوانع على جمع الجوامع الخالد الأزهري صاحب التصريح على التوضيح هو نحوي لكن له مشاركه الفائده في هذا الكتاب انما هو في ضبط الالفاظ يعني قد يعت هو لغوي قد يعترض على بعض الالفاظ ويذكر والسلام ويذكر بعض المآخذ أو نحوها فيستدرك ويرد إلى اخره اما الجهه الاصوليه كتاب ليس هذ بك سادسا الايات البينات لاحمد بن قاسم العبادي الشافعي توفي سنة 94 900 هذا حاشيه على المحلي وانا اذكرها لان الشيخ الامير رحمه الله تعالى صاحب الاضواء يحبها كثيرا ويسيد بها سابعا حاشيه عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي مالك نزيل مصر توفي سنة 98 و بعد الألف هذه حاشي على شرح المحلي على جمع الجوامع مطبوع وعلى وعلى شرح أو تقريرات عند الرحمن الشربيني يعني ثلاث كتب مطبوعه سويه المحلى مع الحاشيه مع تقريرات الشربيني ثامنا حاشة حسن بن محمد العطار الشافعي الازهري المغربي المصري توفي سنة 50 و200 بعد ال وهذه حاشي على المحلى كذلك هذه ثمان الشروح أما نظمه فالمشهور نغمان كوكب الساطع نظم جمع الجوامع جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر الصيوطي توفي سنة 11 و900 ثانيه مراقي السعود لممتغير الرقي والصعود لنظمها عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي توفي سنة 25 وقيل 26 و300 و والف. هذا الذي يمكن أن يكون في مكتبتك أنت إدارته مكتبه أصوليه مما يتعلق بجمع الجوامع في هذه الكتب كلها لكن الذي تعتني به دراسة وتحقيقا مما يتعلق بجمع الجوامع فولات الأول منع الموانع ولم نذكره في الشروح لانه لا يعد عند كثير من اهل العلم من الشروحات منع الموانع عن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي نفسه مصنف وهو عباره عن ردود على الاعتراضات التي جمعها شمس الدين محمد بن محمد الاسدي الغزي الشافعي توفي سنه 8 بعد ال100 الثامنه لما الف تاج الدين السبكي جمع الجوامع تصد له الغزي في كتابه البروق اللوامع فيما اورد على جمع الجوامع يعني اعتراضات واسئله فكتب عليه ردا تاج الدين السبكي بمنع الموانع حينئذ منع الموانع يعتبر كالشرح بمشكل الكتاب لأن هذا الذي اشكل على او الذي اعترض عليه الغزالي انما هو مشكل فرد عليه يقرب 13 سؤالا رد عليه في كتاب اللطيف يعني ليس بكبير يعتبر حيد منع الموانع اول شرح لكن ليس لكل الكتاب ليس بالشرح الموسوم او المعروف عند متاخرين وانما هو شرح لمشكل الكتاب والكتاب محقق حققه الدكتور سعيد بن علي بن محمد الحميري دار البشائر الاسلاميه ثانيا تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي فانه تميز بمميزات اولها في ظاهر تاريخ ولالته ووفاه كل منهما الشارح وصاحب المتن يعتبر الزركشي اول شارح للمتن اول شارح له للمتن جمع الجوامع إلا إن صح أو إن كان جاء في ترجمه الغزي السابق أنه له كتاب في أصول الفقه اسمه تشنيف المسامع إن كان على جمع الجوامع فاعتبر هو اول شارح وان لم يكن لانه جاء مطلقا هكذا وان لم يكن حينيذ نكون يكون الذي معنى الزركشي هو اوله شاء. وعلى كل ذاك لم يصل الينا اذا يعتبر اول شرح لهذا المتن اذ هو معاصر لتاج الدين السبكي لان الزركشي ولد سنه 45 و700 والسبكي ولد سنه 27 و700 كم بينهما قرابه 16 عاما او 17 وتوفي الزركشي سنه 94 و700 وتوفي تاريخ الدين السبكي سنه 177 اذا هو معاصر له وادركه حينئذ يعتبر هذا الكتاب اول شروحه كما أنه يمتاز بسعه في الحجم باعتبار بقيه الشروح لانها كلها مختصرات يعني المحل الذي يعتبر عمده عند المتاخرين إنما هو حل عبارات فقط يعني لم يتوسع ويبسط القول فاكبر شرح من حيث الحجم باعتبار الشروح الاخرى هو تشنيف المسامع كما انه سلس العبارة ما حسن تركيب وترتيب ودقه في البحث وتحرير للمسائل وكذلك شده التحري والانصاف في نقل المذاهب والاقوال وهذا يعتبر مناسبا لاسلوب العصر الان الذي قال انه اكاديمي كتب الزركشي مناسبه بدلا من أن يؤلف كتب الان فيها شيء من الضعف يكون المؤلف ضعيف والعلم ركاك في الالفاظ بدلا من ذلك ان تجعل مثل هذه المصنفات هي هي العمده تصنيف المسامع مثل البرهان رايتم البرهان لو قرأ الطالب لفهم منه الكثير يسرده سردا ويذرده جردا تصنيف المسامع مثله بل الموسوعه الأصولية التي الفها الزركشي مسمى بالبحر المحيط وهو كما اسمه كتاب في في الفن مع ان وظيفته الجمع فقط كذلك هو لو قراته لو وجدت ان عباراته سهله وسلسه وسهوله في العباره والتركيب والترتيب من نحو ذلك فهو موافق لاسلوب العصر هذا الكتاب له طابعه وحيده وهي مؤسسه قرطبه كنصرها رسالتان علميتان بجامعه الأزهر وفي اخطاء وتعليقات والله اعلم بحالها لكنه مطبوع هو الذي وجد الان وذكر محقق الدور النوامي انه حقق في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض حققه موسى بن علي فقيه لكنه لم لم يطبع الثاني الكتاب الذي يعتنى باذن تشنيف المسامع يعتبر عمدني طالب العلم يعني يقرأه قراءه درس وتحرير ليس جرد فحسب وانما بالتعبير المناسب أن يقال يذاكر منه مذاكرة الثاني او الثالث البدر الطالع في حل جمع الجوامع جلال الدين المحلي وهذا الشرح يعتبر اهم الشروح عند اهل العلم لانه في غايه الدقه والتحرير والاتقان مع الايجاز في العبارة وكانت وظيفه المحل ما هي ليس التحرير أو الجمع كانت وظيفته حل العبارة وتحرير كلام السبكي ولذلك كان ينتصر له انتصارا كبيرا يعني لم يخالفه الا في مسائل معدوده على الاصابع واما البقيه فهو حتى تشنيف المسامع لم يخالف تاج الدين السبكينا في مسائل يسيره والغالب انه قد وافق تاج الدين لان كما ذكرنا هو الرجل يعتبر محررا محققا في في الفن فكان عمل المحل هنا منصبا على بيان المتن وتوضيحه وحل الفاظه وتبيين مراده وتقرير مسائله وتحرير دلائله ولذلك جعله العلماء كتاب دراسة وتدريس يعني هو الكتاب الذي يعتمد بالدراسة والتدريس يعني الذي يدرسه طالب العلم هو المحل على جمع الجوامع وكذلك الذي يدرسه العلماء هو المحل على جمع الجوامع هذا كان فيما مضى فهو مجعول عند اهل العلم كتاب تدريس ودراسة وقراه على مؤلفه من لا يحصى كثره واهتم به العلماء وضعوا عليه الحواشي الكثيره رابعا الذي يعتني به طالب العلم فيما يتعلق بالمتن الدرر اللوامع مع في اللوامع في شرح جمع الجوامع للقراني وهذا الكتاب يمكن الاستغناء عنه لكن الفائدة منه وهذا كتاب وقفت عليه متاخرا فائدته أنه يعترض على اختيارات للزركشي والمحلي يعني يعتبر ناقده ممحصا لهما فانت تقرا في تشنيف المسامع وتقرا في المحلي قد ينطوي على قول اختاره الزركشي او المحلي ولا تنتبه للمأخذ وظيفة القراني هو الاعتراض على هذين العالمين هذا الذي يستفاد منه لانه وقف على تشنيف المسامع ووقف كذلك على البدري الطالع وتعقب ما فيهما من اختيارات كتاب محقق تكتور سعيد بن غالب مطبعات الجامعه الاسلاميه فهذه شروح إذا اعتنى بها الطالب خاصة تشنيف المسامع والبدر الطالع هذان الكتابان يمكن ان يستغني بهما طالب العلم عن أي شرح شرح به جمع الجوامع وتضيف اليه حاشيه العطار على المحل يعني اداره الزيادة والتحرير والتحقيق حينئذ نكون معك حاشية العطار وام الايات البينات فهذه وظيفة العباد فيها أنه رد على القران <تصفيق> قلنا القران تعاقب ماذا ها تعاقب الزركشي هو اتلطف في العباره مع الزركشي ولكنه شد في العباره مع المحلي لم يسمي المحل لكنه ياتي بمقوله كما هو ويقول وقال بعض القاصدين كذا هذا لم يعجب العباد فحينئذ أخذ تلك الاعتراضات فالف هذه اذا ما لنا وما له وما لهم اذا كانت هذه الحاشيه مبناها على اعتراضات واجابات فالعمر اعز عند المسلم من أن يشتغل بمثل هذه المسائل واما حاشة العطار فهي نفيسه غايه في بابها وحواشي العطار على جهة العموم نفيسه وغاية في في بابها ولذلك الذي يعتني به الطالب هو حاشيه العطار المقدمه الثالثة تتعلق بي ترجمة ناظم كوكب الساطع نذكر على جهة الاختصار كما ذكرنا ترجمه السابقه وهو عبد الرحمن ابن كمال الدين ببكر بن محمد الخضيري السيوط لقبه جلال الدين وبه اشتهر كنيته ابو الفضل جده الاعلى ينتسب الى محله معروفه في شرق بغداد وهي الخضيرة فعيله خضيرة وجده الادنى هاجر إلى اسيوط أو السيوط على قول مدينه في صعيد مصر وبها كانت ولادة ولده كمال الدين الذي هو ابو صاحبنا وإليها انتسب الصيوطي وبها عرف وتفرد من بين العلماء مع انه من موليد القاهره قيل ولم يزرها قط حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنين الله المستعان وحافظ التنبيه لابن اسحاق الشيرازي وتهذيب الفروع تهذيب الفروع للبغوي مروضه الطالبين والمنهاج للنووي وكلها في فقه الشافعيه هذه ثلاث متون الواحد يعجز الان حفظ متن واحد في فقه الحنبله والشافعي هذا حفظ ثلاث وكلها في فقه الشافعية والمنهاج الاصولي للبيضاوي حفظه وعمدة الاحكام للحافظ المقدسي في الحديث الشريف والفيه من مالك في النحو وهو فتى شاب يعني صغير في السن ولذلك جلس للتدريس عمره 18 سنه متى حفظ هذه وهذا يدل على امرين الله الاستاذ وهما قوه الذاكره الحافظه الواعيه عنده ثانيا الصبر على طالبنا هو شاب يريد ان يلعب يعني تاتي النفس كيف صبر على المكث حفظ هذه العلوم لازم السيوطي العلماء وكان ابرز هؤلاء العلماء ثلاثه اولهم بالقيني توفي سنه 68 و800 وقد لازمه سيوط ملازمه تامه وهذه طريقته للعلم لو أكثر من الجلوس عند اهل العلم لانه يميز بين من يجلس فيكثر من مجالسه هذا دون دون ذاك اوسطهم تقي الدين أحمد بن محمد الشموني توفي سنة 72 و800 وهذا ابرز شيوخه في, في النحو العربية كثيرا ما كان يشهد لسيوطي بالتقدم بالحضره له اول درس درس فيه سيوطي رحمه الله تعالى واذا من باب الاكرام واخرهم علامه محي الدين الكافيجي كافيجي توفي سنه 79 800 نسبة إلى الكافية كافية بن الحاج يعني درسها واشتهر بها وسمي كافيجي وهذا لازمه 14 عاما 14 عاما ما اصبره يقول عن نفسه كنت أذهب من الفجر إلى دروس البلقيني فاحضر مجلسه إلى قرب العصر هكذا ايام الجمعة والسبت والاثنين والخميس وكنت احضر الاحد والثلاثاء عند الشيخ سيف الدين الحنفي بكرة ومن بعد الظهر في هذين اليومين ويوم الاربعاء عند الشيخ الكافيجي وما بقي من الوقت لشيوخ اخرين وللحفظ والمطالعه ولحاجه الجسد ها سبعة عشر عاما والسيوطي رحمه الله تعالى جاثا على الركب بين ايدي العلماء بين ايدي العلماء يستمع ويصغي ويحفظ ويكتم هكذا وصلوا هكذا وصلوا واما الذي يجعل العلم لفضول أوقاته او فضول اوقات يجعله للعلم هذا يخرج كما دخل قالت التلميذ الشاذلي في وصفه انفردا بغزارة العلم وكثرة الحفظ وسعة الاطلاع واستحضار كل تصنيف صنف بين عينيه له مصنفات عديدة وله فبت بذلك ترجمه لنفسه مرتين في كتاب حسن المحاضره في اخبار مصر والقاهره ترجمه وجيزه ثم في كتاب التحدث بنعمه الله ترجمة موسعه كتبها بعد سنوات من الترجمه الأولى وفي حديث عن والده وشخصه ورحلاته ومسموعاته ومؤلفاته وخلافاته مع بعض معاصريه كذلك تبحره في بعض العلوم ولذلك شوقاني ترجم له في البدر الطالع وانصحكم بالرجوع اليها وكذلك بلوغ رتبه الاجتهاد عقيدته اشعري وأما في الفروع فهو الشافع وكذلك هو صوفي خرافي يعني من أصحاب الخطوه كما يقال وذكر بعضهم عنه بعض, بعض المزالق فيه في ذلك على كل المراد هنا كتابه الذي نظرنا فيه وهو الكوكب الساطع وهو المقدمة الرابعة نظم السيوطي جمع الجوامع واسمه بهذا الاسم الذي اشتهره الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع قال في المقدمه هذه رجوزه محررة ضمنت ابياتها مثل النجوم مزهرة ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي عدد ابياتها 80 و بعد الالف وهذا على عده الشيخ محمد بن علي ادم نسخه التي طبعت مفردة ونص السيوطي في الخاتمه على عددها فقال في 1000 بيت عدها يقين وعرب علمين مع 50 يعني انقص من عد الشيخ محمد علي ادم يعني هي 1450 على ما ذكره وعلى ما عده الشيخ 1480 وقال الشيخ في الطابعه الاولى لشرحه لعل هذا العدد بحسب العصر والا فان تزيد نحو 25 بيتا على ما ذكره الصياطين. وقال في الطبعة الثانية تزيد نحو 30 بيتا تزيد نحو 30 بيتا وهو نظم فريد في نوعه على كل سياتي معنا لنعدها نحن كلنا وهو نظم فريد في نوعه قال في وصفها أرجوزة فريدة في أهلها إذ لم يكن في فنها كمثلها حاوات من الأصلين والتصوفي ما لا يزيد عنه في الجمع الوفي خالت من التعقيد والتقعير والحشو والتطويل والتكرير في 1000 بيت عدها يقينا و450 بحيث اني اني بحيث إني جازم بان يمكن الاختصار منها اصلا ولو يروم أحد ينشيها اتى بها أكثر من ضعفيها يعني كما قال صاحب صححه هو تابعه حذو القذى بالقذى يعني لو لو استطاعني اتي بنفس الكلمه لا بها ولذلك يقول الشيخ محمد الادم في اول شرحه مسموع أنه لا يعلم للصيوطي بل في سائل علوم الشرعيه متنا هو أسلس من هذا النظم وفق الصيوطي في هذا النظم ما لم يوفق فيه غيره طبع المتن منفرد طبعتين الطبع الاولى التي هي مشهوره مصححه تصحيحها الشيخ محمد الادم حفظه الله تعالى مؤذار الباروق وطبعا الثانيه طبع في مؤسسه قرطبه بمصر هذه توزع عن طريق مكتبة أو المكتبة المكيه في مكه وكلاهما متقارب كان هم يقولون انها اخذوه على ثلاث نسخة ونسختين لكن نفس نسخه الشيخ قارنت بينها ليس في الا شيء اليسير شروحه لم يعتني به أهل العلم من حيث الشروح لانه نظم لجمع الجوامع وكل ما يكون شرحا لجمع الجوامع هذا ينبغي أن يتنبه له الطالب العلم يكون الذكي لأن لا يقف مع ظاهر الأمر بأن يقال يرد حفظ هذا المتن انه ليس له شروح قل لا ليس له شرح هذا كلمه مجمله وانما اصول المسائل مشروحه وكل شرح مما ذكرناه او ذكر لجمع الجوامع فهو شرح للكوكب الساطع وانما يحتاج الطالب الى فك العباره فحس لفك العباره وحسب هذا يمكن إذا اعتنى به شارح واحد كفى إذا اعتنى به شارح واحد كفى ولا ينظر الطالب نعم صحيح ان اهل العلم اذا توجهوا الى متن بكثره الشروح يدل على اهميته لكن لا يلزم منه ان يطالع كل هذه الشروح وان نحمد كل هذه الشروح بل كثره التصنيف افه في العلم لانك لو نظرت في متن وكتب عليه مئة كتاب وحشي عليه ب حاشية حاشيه وقرر عليه بعشر إلى عشرين تقريرا ما الفائده من هذه إذا كان العلم كله محفوظا اين اذا نرجع إلى الى الاصول وننظر في أهم يد قد قامت بشرح هذا الكتاب من حيث التاصيل والتحقيق في الفن أو الذي يعتنى به وما عداه يبقى اما له من جهه المراجع التي ذا على الطالب ورجع اليها والا تترك والنظر فيها أو عدم النظر فيها ليس مخلا باتقان العلم وتحقيقه اذا شروحاته نقول شرح الناظم السيوطي نفسه كتاب مطبوعه حققه الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي كذلك تحقيق اخر محمد الحبيب محمد وكلاهما موجودان كلاهما موجودان لكن ميزه الصيوطي في شروحاته على الفيهته سواء كانت في هذا المقام أو في المصطلح أو في البلاغة لا يجيد للشرح بمعنى انه ينظر إلى المتن ياتي به ابياتا مجمله 10 و15 ثم ياتي بكلام منفصل تماما الانفصال مسائل هي لكنه لا يتعرض للمتن إلا قليلا الا قليلا قصدت بقولي كذا يعني لا يحل الالفاظ ولا يبين مراجع الضمير ولا الاشارات ولا نحدان ذلك وهذا لا بد منه فالصيوت لا يعتني هذه العناية بشرح منظوماته الثاني شرح الاخر الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع هذا تاليف شيخنا علامه محمد بن علي بن ادم الثيوبي مطبوع وله طبعتان قديمه وحديثه قديمه طبعت من تيميه مكتب نتيميه هذا سنه 19 و 400 و 1000 مؤسسة الكتب الثقافية مكتبة مصعب العمير ثانيه فيها تصحيحات ليست فيه في الأولى وثانيا رجع عن بعض المسائل عما ذكره في الاولى ثالثا سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع تاليف محمد الحسن القديم ليعقوب المالكي الموريتاني طبع سنه 184000 طلع على شرح الشيخ محمد الادم واكثره كما نصه في المقدمه على انه خذه من شرح الصيوطي اخذه من شرح الصيوطي ثم زيادات ثم زيادات وشرح الشيخ محمد الادم احسن منه بكثير لانه يحل العبارات اولا وثانيا يعرب ويبين الاشتقاف لكثير من من المواضع وان كان الشيخ هو نص في مقدمة شرحه انه وخذه من شرح الصيوطي رحمه الله تعالى والمحل والحواش لكن لملكته العربية استطاع ان ينظر في النظم على جهه الاستقلال هذا هذه الصروح الثلاثه مطبوعه موجوده وكما ذكرنا ان شرح شمس محمد الادم يغني عن ما هناك شرح لو وجد جيد الفداني له كتابات جيدة وجدنا في ترجمته أنه شرح الكوكب الساطع كتاب ان اسماء اضاءه النور اللامع شرح الكوكب الساطع هذا يوجد جيد خامسا معراج الطالع إلى الكوكب الساطع هذا أخذ منه الخديم في كتاب السلم المطالع اعتمد على هذا شرح لجده لجده اخذه ولخصه كذلك زياده على ما اخذه عن السيوطي رحمه الله اذا معراج الطالع الى الكوكب الساطع جد صاحب سلم المطالع مولود بن احمد الجوان هكذا اسمه سادسا طرت محمد سالم ال ام اول شيخ القديم وكذلك سبادا منها اذا هذه شروح متداخلة ولذلك كما ذكرت سابقا أن المتن إذا تعددت عليه الشروح نعم يدل على اهتمام أهل العلم به لكن لا يدل على أن هذه الشروح في مرتبة واحدة من الأهمية لا ان بعضها يغني عن بعض بل بعضه يغني عن الكثير كتاب واحد الأول يكون هو الاصل ثم بعد ذلك يكون من زاد عليه منزاد هذا قليل الزيادات انما تكون في ماذا؟ في الاختيار يعني يخالف اش محمد الاادم اختار كذا ياتي القديم يختار شيء اخر وانا مالي وما الاختيارات وانما ينظر طالب العلم في المساله والاقوال او الاقوال التي ذكرها له ودليل كل ثم يتبنى قولا من هذه الاقوال اذا نظر في هذا الكتب نقول هذا يشوش على طالب العلم كثره المصنفات تشوش على طالب العلم وإنما يعتني منها بواحد واثنين ولذلك إذا اردت الاختيار من الشروحات هذه كلها على الكوكب عليك بشرح الشيخ محمد الادم حفظه الله تعالى مع تشنيف المسامع والبدر الطالع فانت غايه في ضبط هذا النظم وكذلك في ضبط اصول الفقه ولم يبق عليك الا الجرد فقط اتبع المسائل هذا النظم كوكب الساطعه كما علمنا أنه نظم لكتاب جمع الجوامع للسبكي والجمع من اشهر كتب الفن اذا يدل على أن هذا النظم له مكانته كذلك في الفن فكل ما قيل من مكانته لجمع الجوامع تسحبه على الكوكب الساطع بل جمع الجوامع خاتمه المتون الاصوليه لم يؤلف بعده مثله فقد جمعه مؤلفه من زهاء 100 مصنف كما ذكرنا سابقا ونقلنا كلامه في مقدمته وهو العمدة عند المتاخرين وهو العمدة عند الم... وهذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم ثم يعرض هذه المسائل على معتقد اهل السنه والجماعه ويختار ما وافق اهل السنه وليس عندنا صلفق عند اهل السنه والجماعه وليس عندنا صلفق عند اهل الحديث هذا كله من طرف الحاضر الان ثانيه سهوله النظم قال الناظم خلت من التعقيد والتقعير والحشو والتطويل والتكرير كما ذكرنا سابقا ثالثا كل شرح للاصلي فهو شرح له ثم مساله عصريه وهي تشوش على طلاب العلم هي المقارنه بين مراقي السعود والكوكب الساطع مقارنه بين هذين الكتابين ايهما أولى وايهما المقدم وايهما الذي يعتني به طالب العلم اولا مراقي السعود كتاب معتمد عند اهل العلم كتاب له اهميته وثانيا كذلك الكوكب الساطع له اهميته عند اهل العلم والمفاضله من حيث هي مساله اجتهاديه ما دام هذا متن معتمد وهذا متن معتمد أي ان النوعين أو المتنين أفضل صارت مساله اجتهاديه استحسانيه من باب الاستحسان وإذا كان كذلك حينئذ إن كان ثم دليل واضح بين يرجح أحد المتنين حينئذ صار عمدته وان لم يكن حينئذ يرجع الى كل بلاد ما يدرس فيه وان كان هذا هو المعتمد عند اهل العلم فمن نشا في بلاد يدرس فيها المراقي فالاصرف فيه أن يسير على ذلك ومن نشا في بلاد يدرس فيها الكوكب الساطع فالاصرف أن يسير على ذلك هذه عاده اهل العلم ولذلك الشوكان رحمه الله تعالى لما الف ادب الطالب قال انا اذكر الكتب التي أعرفها ويدرسها طلاب بلدي يعني اليمن واما من كان في غيرها فليختر ما قد شاع في ذلك البلد هذه السنه التي جرى عليها للعلم واذا كان كذلك حينئذ لا ينبغي ان نجعل بين المتنين مفاضله يعني مفاصله كانه حق وباطل كانه حق وباطل هدى وضلال صواب وخطا قلنا اختيار المراقي صواب واختيار الكوكب صواب ولم نخرج عن عن الحق اذا قررنا هذا حينئذ نقول المزايا التي ذكرت للكوكب الساطع تجعله مرجحا على مراقي السعود على مراقي السعود والاختيار بين متن ومتن كما ذكرنا مرارا ليس بحكم توقيفي يعني ليس بأمر حكم شرعي لابد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وانما هي اجتهادات لعلماء العلم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لناظمها عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي هذا قام بشرحها هو ولذلك إذا اردنا ان نعرف شروحات ليس له لشرح لي واحد وهو نشر البنون من بعده مختصر ومن كان مختصرا لا ينسب اليه استقلالا ولذلك احمد زيدان والولاتي وغيرهم كل مختصر هذا الكتاب وليس له الا شرح واحد فالقول بأن المراقي مقدم على الكوكب بكثره الشروح نقول اين هي الشروح ليس له الا نشر البنود ونشر البنود هو صاحبه صاحب المتن حينئذ نقول هذا الكتاب هو الوحيد والصيوطي كذلك شرح متن اذا متن بمتنه بل زيادة الشيخ محمد علي آدم على شرح الصيوطي في شرح الجليل صالح أكثر من زيادة غير صاحب المراقي بالشروحات التي شرحوا او اختصروا بها مراق السعود وهذا يرجح الكوكب الساطع اذا مراق السعود لو نظرنا فيها نقول لم ينظم جمع الجوامع كله ولذلك لو قيل بانه ليس نظم لجمع الجوامع لكان اقرب من ان يقال بانه نظم الجوامع جمع الجوامع لماذا لانه جعله أساس بمعنى انه اكتفى اثره واخذ كثيرا منه لكنه لم يسر على مسار عليه الصيوطي من نظم دمع الجوامع في كل مسألة مسألة وكل قول قول وكل ترجيح وترجيح وانما اختار بعض المسائل فنظمها ثم ترك بعض الابواب كحروف المعاني وهم من المهمات وإن كان بعضهم يرى أنه يسقط لكن لا الصحه انه لا يسقط وإنما يبقى وينظر فيه بالنظر الاصولي كان ثم فروقا بين اقوال النحاة واقوال الاصليين هذا الموضوعك موجود بالحس لو نظرت في اي كتاب في معاني من والى الى اخره تجد ثم فروقا بين النحاة واول الاصليين فالعصر ان يبقى فواسقطه ردا على الفنون يعني منتبذا عن مقصدي ما ذكر هذا الفنون غيره اذا كل ما ذكر في فن يرجع اليه نقول نعم هذا من حيث التصيل من حيث التصيل اذا لا تفهم النحو ما تاتي لكلام الاصوليين في تعريف الكلمه والكلام وتريد ان تضبط النحو من كتب الاصوليين لا وإنما تضبطه خارج الفني وثم اراه خاصة بالاصوليين في هذه المسائل التي درسها النحاة لان النحاة وان تكلموا في اللغة إلا أن اقوالهم ليست هي المقدمه مطلقا لا قد ياتي اصولي ويحرر مساله لغويه في معنى اللغوي ويدلل عليه ويكون مقدما على مقاله النحات هذا ليس بلازمه أن يقال كل ما قاله النحاة هو مقدم على ما قال هذا ترجيحا بغير مرجح بل هذا تحكم بل قد يكون مع الاصول من الدليل الواضح البين ما قدم قوله على النحوي وكذلك في مسائل البلاغة وكذلك في مسائل شتى الفنون التي ينبني عليها الصولا فاذا لم ينظم جمع الجوامع كله وانما جعله واصلا واساسا لنظمه ولذلك حذف ما يرى انه بحذ في فنه ونص على ذلك في مقدمته حيث قال منتبذا يعني طارحا أو مطرحا اما مقصدي اي مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا وجاء عدد ابيات المراقي في 1000 بيت 1000 بيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي نعم زاد بعض الاراء والاختيارات من ضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلوله والايات البينات لابن قاسم العبادي وشرح التنقيح للقرافي والتلويح على التنقيح للتفتزاني لكن هذه الزيادات لا تزيده قوه على ما عنده السيوطي رحمه الله تعالى لماذا لان هذه الزيادات انما خاصه باصحابه ارى خاصه واذا كان كذلك فانه زاد زاد رايا في مساله هذا لا يجعله مقدما على مقدما على كوكب الصاد كذلك تقييده بالمذهب المالكي ولذلك اهل المغرب يهتمون به كثيرا مالكية ويرون انه مراقي مقدم نعم إذا كان مالكيا ويريد أن ينشئ على مذهب المالكي فيفيده المراقي أكثر من الكوكب الساطع يفيد في ضبط المذهب لماذا لانه يذكر ارباب المذهب المالكي قاضي عبد الوهاب وغيره هل يكون هذا مناسبا للشخص بعينه ونحن نفاضل بين مثلين من حيث هو بالنسبه للالفاظ والعبارات فيها شيء من الصعوبة في بعض المواضع بل في بعضها ركا يعني لو قرات البيت والابيات اللي فيها شيء من عدم الترابط من شروحه السعود إلى لمراقي السعود هذا على ما ذكرناه فيما سبق صاحب النظم زياده على ما سبق السعود السعودي لمراقي السعود هكذا اسمه تاليف محمد الامير ابن احمد زيدان المعروف بالمراقب الجكهني في سنة 25 و300 الف وهذا اختصره من شرح الناظم نفسه مع اضافات اخرى من زيادة قول أو توجيه أو تبين غامض الاخر ما ذكره في المقدمه اذا ليس فيه الا الاختصار طبع في مطابع النتيمي في القاهرة تحقيق دراسة الشيخ محمد المختار من الشيخ صاحب الاضواء مجلد واحد فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود للولاتي محمد بن يحيى محمد يحيى ابن محمد المختار شقيق الولاته توفي سنه 30 و300 هذا كذلك اختصاره من نشر البنوت مع الايضاح والتفصيل لعباراته بعباره ذات بيان وتحليل نعم هو اوسع من حيث الدلالة من اختصار زيدان وكان الشيخ الأمين يحب احمد زيدان مقدم على الثاني هذا ثالثا نثر الورود على مراق الصحود تالف العلامه الكبير امام محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيط صاحب اضواء البيان توفي سنه 93 و300 الف وهذا فيه فائدة من جهه الاصول يعني لا بد من النظر قرات المراقي او لا لا بد ان تقرا ناثر الورود لماذا لأن له يدا في تحرير مسائل شتى ذكرها في المراقي وكذلك في المذكرة وهي م كذلك في اضواء البيان لكن جاء في موضعها واطنب في في مسائل وكان يمثل ويرد وينقح ويحرر فله يعني يد طول على المراقي وعلى على الاصول نفسه وهو سلف كما ذكرنا جمع بين الأمور كلها وهو من أولى من أن يقال انه يستطيع ان يجدد صحه التعبير كما ذكرنا نجدد علم الاصول هو أولى لماذا لانه جمع الفنون جمع الف يعني فعل على اللغه إمام في المنطق امام في الفقه امام في أصول الفقه نفسه امام كذلك نظره على مستوى المتكلمين استطيع ان يجيد وان يفهم كلامهم بل ويرد على الرازي ويرد حتى على المناطقه في وذكرنا امثله في شرح السلم المنوره لو المتصله والمنفصله والمنفصله ونحوها رد على الرازي وعلى وعلى غيره هو اولى من يمكن أن يقال بانه يجدد علم اصول الفقه ومع ذلك لم يحدث نفسه بذلك وإنما جاء الى المسائل وحررها في في موضعها ومن هنا نعلم ان هذه الدعوه التي تكون الان بالتجديد انها دعوه هي ظاهريه فقط ما في الجوهر ليس لها شيء البت ما يتعلق بطريقه شرحنا للكوكب الصاعد شرح للنظم اولا لا لشرح من شروحه يعني الفك العباره يكون دي النظمي فقط ثاني الكتاب المعتمد عندكم انتم تشنيف المسامع للزار كثير رحمه الله تعالى يعني من اراد ان يضبط معي هذا الكتاب فعليه بتشنيف المسامع إن استطاع ان لم يستطع فلينزل درجة إلى غيث الهامع له مختصر منه ان لم يستطع هذا ولا ذاك عليه بشرح السيوطي على نظمه لأن الكتب الثلاث هذه كلها اشبه ما يكون بالاسلوب الاكاديمي الان الطلاب الان يحبون هذا الاسلوب ويرابونه هذا الكتاب يوافق ما تدرسه انت في الجامعه وغيره لانه يذكر لك المتن ولا يتعرض الزركشري معالجه الالفاظ ولا للاعراب ابدا لا يتعرض لهذا وانما يذكر المساله قول كذا الى اخره مرتب ترتيب اكاديمي وهذا مناسب ليه للطلاب وكذلك الصيوطي في شرحه مباشره يورد الأبيات يقول اشتملت على مسائل المساله الأولى كذا المساله الثانيه الثالثه هذا جيد عند الطلاب يرتب الذهن قال نعم يرتب الذهن لكن لابد أن تتعب نفسك شوي على كل الكتاب المعتمد هو تشنيف المسامع لمن استطاع هو كبير الحجم ولكننا نقول طالب اذا استطاع ان يحضر الدرس قبل ان ياتي من تسنيف المسامع لن يشكل عليه الا الا اليسير ثالثا لا أنصح بالنظر في الحواشي في هذه المرحلة حواشي لا تنظر اليها البت وما كان فيها من فائده سأتيك به ان شاء الله تعالى في الدرس ثالثا سيكون الشرح مطولا موصلا فيما يحتاج الى تطويل ومتوسطا فيما يحتاج الى توسط و مختصرا فيما يحتاج الى اختصار وهذا لا اظنه الا في شيء يسير بين الراجح من المرجوح والمسائل التي هي مسائل دخيله على الفني وكما ذكرنا هذه قليلة والمسائل الكلاميه التي توقع فيها خلط عند المتكلمين وفيها مزالق اعتقاديه هذه نقف معها ان شاء الله يعني سنحاول ان شاء الله نحرر المسائل تحرير على ما يريده من يدعو إلى قضية التجديد لكن على الطريقه التي نعتمدها وهي ان نقف مع المسألة وناتي بعقيده اهل السنه وننسف قال الشاعر ومعتمد عليهم من من ادله وأما الحذف والاختصارات فهذه لا ارى انها مناسبه طالب غير المهيئ للدرس وليست عنده رغبه في الاستدراك انصحه بالفرار فرله من الدرس او فرره من الدرس فرارك من الأسد هذه نصيحه الطالب المخصص بهذا الدرس هو من ولدت فيه هذه الصفات اولا الا يكون مبتدئا في هذا الفن فان يكون عنده شيء مما سبق تدريسه والذي لم يقرا الاجروميه لا يحضر والذي لم يقرا الورقات ولو بشرح متوسط كذلك لا يحضر الا اذا راد الاستدراك كيف يريد الاستدراك يعني يبدأ معنا وحينئذ يجتهد في الاوقات الاخرى بان يدرك هذا ممكن يستطيع ان يحضر معنا إلى ان نصل الى 50 بيت ما ندري في سنه في سنه ونص <تصفيق> يستطيع في خلال السنة أن يدرس الاجروميه الورقات داخله تاتي الاجازات تاتي ياتي رمضان على كل ان يستطيع ان يستدرك فيوفق بين انه هذا ممكن أن ان يحظى واما الذي هو صفر من العلوم السابقه فهذا سيتعب نفسه وحقيقه سيتعب نفسه لأن لو وجدنا نشاطا في الدرس سنجعله ثلاثة ايام اربعه ايام اذا تلتزم بدرس لا تفهم منه شيء وإذا لم تفهم ليس قحا في الدرس ولا اختيار الكتاب ولا في طريقه الشرح انتبه لهذا ليس قحا فيه اختيار الكتاب ولا في طريقه الشرح لأن كما ذكرنا سابقا أن كل كتاب يختار لطائفة من طلاب العلم والطلاب على مراحل مبتدي متوسط ومنتهي هنالك كل طالب يناسبه شرح معين إذا انت وضعت نفسك في غير موضعك انا اقول هذا الكتاب للمنتهي او فوق المتوسط اذا جيت وجلست تريد ان اختبر كل طالب هل انت اهل الدرس ام لا قل هذا بعيد حينئذ اذا وضع نفسه في غير موضعه حينئذ هو الذي جنى على نفسه على نفسه اجلت براقش فهو الذي سيتعب نفسه فانصحه بابتداءا يريح نفسه ويريحنا معه اذا الا يكون مبتدئا في الفن ثم الصبر على التحصين هذا العلم صعب نعم صعب لا نقول كما يقول المعقول سهل سهل سهل سهل من اجل تمشي لك الامر لا هذا لعب وإنما نقول صعب من أجل أن تعرف كيف تدرك هذا الفن الذي يتساهل لا يحضر ولا يقرا ولا يحفظ ولا يراجع هذا لن يدرك الفن البتة لا هذا الدرس ولا غيره لان هذه سنه العلم لا من الحفظ إذا كان آفه العلم النسيان لمن حفظ فكيف الذي لا يحفظ ولا يذاكر ولا يراجع هذا ما عنده شيء البتة هذا صفر إذا كان صفرا الحين لا يكون من اهل العلم بل لا يكون من طلاب العلم إذن لابد من الصبر على التحصين فهذه المسائل تحتاج الى بحث يصعب عليك بعض المسائل لا تفهمه على الوجه الصحيح تكثر لك الاقوال تحتاج ان تذهب وتدعو الله عز وجل ان يفتح عليك وان تبحث في كلام اهل العلم وتتامل وتلخص والى آخره كما ذكرناهم مرارا اذا الصبر على التحصيل المواظبه على الدرس حضورا او سماعا لان هذه العلوم مترابطة الطالب الذي واظب على على الحضور أو أن يستمع ليس بلازم ان يحضر بدنيا قد يستمع او استدرك ما فاته او لا يستطيع الحضور فيسمع بي لا شرط ونحويا او يتابع الموقع نحو ذلك يستطيع اما الذي يفوت درس لا يسمعه ثم ياتي الدرس الثالث ويحضره ويغيب درسين وياتي الرابع هذا يجلس في بيته ويستريح هذا لعب ليس بطالب علم اذا المواظبه على الدرس حضورا أو سماعا ثالثا أو ما يتعلق به من يستملت فيه الصفات التي يخاطب هذا الدرس المذاكره والمراجعه وكذلك الحفظ اخيرا لا أسمح بالسؤال شفهه بعد الدرس البت من عنده سؤال يتعلق بالدرس لا يسال وإنما يذهب الى بيته ويذاكر ثم ان وجد جوابا لسؤاله فبها ونعمه وان لم يجد حينئذ نبدأ الدرس الذي يليه اول ما نبدا باجابه الاسئله به الدرس السابق وأما الطالب كلما أشكر عليه شيء في الدرس حينئذ كل مساله فيها اشكال وكل طالب عنده اشكال اذا نخرج الفجر إذا كان كل مساله لابد أن نجيب عما اشكل على على الطالب نقول ترجع وتذاكر وتنظر في المساله ان وجدت وجابا لاي جوابا لاشكالك بها ونعمت لم تجد تكتب سؤال معك في بيتك وأول ما اجلس تعرضه واجيب عليه ان شاء الله تعالى اما الاسئله العشوائيه هذه فمشغله ومضيعه لوقتي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى رزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح غدا نبدا في المتن ان شاء الله تعالى